مش ما مازال مازال ما, ما وصل أنا ما صبر صبر Ja tą zaboloną تقولولي صبر كي بغيتوا نيننا وقلبي تقر دي في فيلم احنا تقولولي صبر مكتوب علي يد موعد سين ومكتوب علي يد موعد وكل ما دوز نهر من زمان مكتوب علي انعيش عليه مكتوب علي انعيش عليه